خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مِنْهَا زَوْجَهَا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواد وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواد يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث يخلفكم في بكونهم فهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم لا اله الا هو لا اله الا هو فان تصرفون اننا تصرفوا ان تكفروا فان الله غني فَإِنَّ اللَّهَ تَطَهَّرَ نِيُّهُ عَن كُفْرٍ وَلَا يَضَارِ عِبَادَهُ بِكُفْرٍ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ ولا تذروا ذرة وزرا اخرى ولا تذروا ذرة وزرا اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فينبدؤكم بما كنتم تعملون ثم الى ربكم يوم تنسف ذكرا بما كنت تعملوا انه عليم بذات الصدور انه عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دعا رب فَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ دَعَاهُ رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ دَعَاهُ إليه ثم إذا قضله نعمة منه نسي نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا نسي ما كان يدعو إليه وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادا وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلا قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر يَخْشَوْنَ الْآخِرَةَ وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّهِ يَخْشَوْنَ الْآخِرَةَ وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّهِ أَفَلَا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَفَلَا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عباد الذين, الذين آمنوا اتقوا ربكم بالذين أحسن كانوا في هذه الدنيا حسنا الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا وارض الله واسعه وارض الله واسعه يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب إنما يوسى الصابرون أجرهم بغير حساب